الذي نزل الكرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تباوكت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا ك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت فاستغفرك ونتوب إليه نستغفرك ونتوب إليه نستغفرك, نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. نؤمن بك ونتوكل عليه. أنت الغني ونحن الفقراء إليه. أنت القوي ونحن الضعفاء إليه. أنت الغني ونحن الفقراء إليه. أنت القوي ونحن الضعفاء إليه. أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هد لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك آمين اللهم استو لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم استو لنا فوق الأرض وتحت النوقفن بين يديه، اللهم لا تخزن يوم العرض عليه، اللهم لا تخزن يوم العرض عليه، اللهم لا تخزن يوم العرض عليه، اللهم, اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا. ركو على فسجودنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا. تقبل سجودنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل وقوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم جعلنا من اوتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من تقى شهر رمضان اللهم اجعلنا من تقى شهر رمضان اللهم اجرنا من الله اللهم يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا يا أرحم الراحم برحمتك يا أرحم الراحم برحمتك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا كبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا فتاح يا يا الله يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا الله حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا الله يا حسيب يا الله. يا الله. يا الله يا واحد يا الله يا الله يا صمد يا يا مغني Allah يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله سبحانك لا نحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم والأرض يا الجلال والإكرام اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم اللهم ألبسنا بخلعة الكرآن آمين. اللهم شرفنا بشرافة الكرآن آمين. اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة الكرآن القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا جلاء أحزاننا آمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا آمين. ولا تجعله حجة علينا آمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى آمين. ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى آمين. اللهم رزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلام، وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة آمين. اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة آمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة آمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع آمين. ومن قلب لا يخشع آمين ومن عين لا تدنا ومن عين لا تدنا ومن نفس لا تشبع آمين ومن دعاء لا يسمع آمين إلا يسمع الله أمة إننا بك من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، الله رب إن نعود بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وعين لا تبنة، ونفس لا تشبع. بالبن فاشيا ولسانا ذاكرا شاكرا امين ولسانا ذاكرا شاكرا امين واعمل صالحا متقبلا ويقينا صادقا امين الله الا انا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وهمته امين والصرا وره يوم القيامه وروعته اللهم الا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامه وروعته الله وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم جعلنا نخشاك كأننا نرى وأسعدنا بتقوى ومتعنا برؤيات واجمعنا بنبيك ومصطفى ك كأننا عراص وعسادنا بتقواه ومتنا بؤياء وجمعنا مع نبيك ومستفاد. الله جمّن صور الإسلام وعازر المسلمين. الله جمّن بفضلك كلمتي الحب والدين. الله كل كفاره والمشركين أعداءك أعداء الدين الله هم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا الله هم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم أعد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم أنصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أنصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أنصر المجاهدين في كل مكان، اللهم نصرنا على أنفسنا. الله أضمن. على أنفسنا. الله أضمن. نصرنا على, على استجب مرضانا. ورحب موتانا. وأهلك أعداء. ك رجعنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم بللنا مما لرضي. أنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تآخذنا بما فعلنا ولا تآخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك وأزل قلوبنا وأزل قلوبنا وأكشف قروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى اللهم أصلح أحوالنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم برحمتك الواسعة أمنا اللهم اكفنا شر وما أهمنا والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنها كريم اللهم جعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا في شتيان والى رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار وحجابا ومن النار, وحجابا ومن النار وحجابا وإلى الخيرات كلها دليل وامانا فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين. اللهم بعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمورد اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا آمين. عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعفو ألا اللهم عافنا فاعفو ألا فتقبل منا وقبلنا فتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تُضَعْ عَلَيْنَا اللهم متئنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متئنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم جعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين. ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أبطأنا آمين. ربنا ولا تحمل علينا كما حملتوا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وافعنا وافر لنا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 جامع الناس لأوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن كمن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصى ربنا إننا سمعنا مناديا أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عن فعزفنا مع الأبرار آمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة آمين. إنك لا تخلف الميعاد آمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اوفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم لك اسلمنا وبك امننا وعليك توكلنا اليك انبنا وبك خاصنا اوز باللي ما قدرنا وما اخرنا وما علمنا وما اسررنا وما أنت علَمْ به منَّا اللَّهُ جُمَرُ حَنَاسَ فَإِنَّكَ بِنَا رَاحِمٌ لا تُعَذِّبْنَا بِذُنُوبِنَا فَأَنتَ عَلَيْنَا قَادِرٌ وَالطُّفْبِنَا يَا مَوْلاَنَا فِي مَا جَرَتْ بِكِ الْمَقَادِي وَأَخْتِمْ لَنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ خاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين